السلام عليكم السلام عليكم السلام <تصفيق> د ل ل ه ت ع ا ل ى ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه ونعوذ ب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله ا ل ل ن ا م ل ي ه الله ا ل ا م الله الله الله الله الله الله ا ل ل ا إ ل ه إ ل الله ا و ح د ه ل ا شريك ل ه وشر أ أن ه عبده د محمد أن و س و ل ه أ م الامور بعد فإن خير ا ح د ي ث ك ت ب الله تعالى وخير الهدي هدي وخير ح م د صلى الله عليه ع ل آله وصحبه وسلم ى وصحبه و ش ا ل أ محدثاتها و ر م وكل محدثات بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م اما بعد ع ل ي ك ل ل الله حياكم الله تعالى س ا أحياكم جميعا م ورحمة و ب ا ر ك فيكم ف و ن ع بكم و ز اليوم د ك م ع م ان شاء الله تعالى المجلس الثاني من شرح ا ل م ن ظ و م ة ا ل ب ي ق و ن ي ة ل ل إ م ا م البيقوني رحمه الله وتكلمت في المره ا ل م ا ض ي ة حول أ ه م ي ة هذا العلم وما يكون فيه من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها واليوم إ ن شاء الله تعالى س ن ب د أ في البيت ا ل أ و ل من هذه المنظومه ة إن شاء ا ل ل تعالى والناظم كما بينت سابقا قد نحى في هذه ا ل م ن ظ و م ة أ ن ي أ ت ي بمصطلح الحديث أ و المصطلح و ي أ ت ي بتعريف له مبسط أ و مختصر حتى يسهل على طالب العلم أ ن يحفظه فهي تقع فيما يقرب من أربع آخرها بيتا وثلاثين قال كما في ع م ا قال في آ خ ر ه ا فوق الثلاثين ب أ ر ب ع ي ن أ ت ت أ ب ي ا ت ه ا تمت بخير ختمت فهذه م ن ظ و م ة م خ ت ص ر ة جدا ولم تستوعب جميع مصطلحات الحديث و إ ن م ا حوت ما يقرب من نوعا من أنواع علوم الحديث وهناك بعض المصطلحات التي جاء البيقون بها بخلاف ما عليه الجمهور من أ ه ل الحديث و س أ ب ي ن إ ن شاء الله تعالى ما يكون في ذلك والراجح في هذه المسائل الناظم رحمه الله مثله مثل باقي الشراح أو ا ل م ص ن ف ي ن ب د أ منظومته ب ا ل ب س م ل ة و ا ل ب س م ل ة قد أ ث ب ت ه ا الزرقان وغيره من الشراح في شرحهم على ا ل ب ي ق و ن ي ة أ ي أ ن الناظم ة البسملة وبدأ هذه المنظومة أثبت وبدأ المصنفين وعادة المؤلفين او المؤلفين أ و غيرهم أ ن ي ب د أ و ا ببسمله او ب ا ل ح م د ل ة أ و ب ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لهم فيه السلف ا ل ب ي ق و ن ي ة إ ن شاء الله تعالى ا ل م ن ظ و م ة البيقونيه ف أ ه ل العلم ي ب د أ و ن في هذه المنظومات أ و الشروحات أ و المصنفات ب ا ل ب س م ل ة وبعضهم يجمع بين ا ل ب س م ل ة والحمدلله و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فهو ثابت من الكتاب و ا ل س ن ة الناظم رحمه الله ب د أ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا أو هذه ا أو ذ ه ا ل ب د ا ة كما ق لهم ت ل سلف في ذلك وقد ثبت ب ا ل أ د ل ة ا ل ك ث ي ر ة على س ن ي ة البدء بالبسمله من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل حاكيا في س و ر ة النمل إنه وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الله بسم الرحيم فكانت بضع آ ي ه من س و ر ة النمل وإيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها إلى الملوك وغيرهم النبي عليه يبدأ الله كان بها رسائله صلى إلى كان ي ق وليس بسم الله الرحمن الله ا ل ر ح م من محمد بن وصحبه عبد عليه الله الله صلى الله عليه وآله و المعول هنا على حديث ضعيف ذكره الفقهاء واستدلوا به وهو كل أ م ر ذي بال لا ي ب د أ فيه ببسم الله أ و بحمد الله أ و بذكر الله فهو أ ب ت ر أ و أ ج ذم أ وثنيت أقطع أي ووقع في هذا أي في هذا بهذا الأخذ ا ل ح د كثير م الفقهاء وأصحاب القراءات حتى تكلم الإمام ا ا تكلم ل حتى ب ش ط رحمه م م الله في ن ظ و ه ألفيته أو في ف ق ان ل و ث ي ت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أ ج ذ ب العلا م ف س ت د ل بهذا ب أ ن ه من لم ي ب د أ ب ا ل ح م د ل ة ف أ م ر ه مجذوم أ ي مقطوع ومبتور فالحديث ضعيف لم يصح ولم يصححه يصحح اهل العلم إ ل ا الامام إ م ل ن و و ي ر ح ه ا ل ل ه ح س ن ر و ا الحمدلة ا ي ة ل م ف ع و ل الله تعالى إن شاء على ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله ومن قبله ا ل أ ن ب ي ا ء ص ل وقوله ا الله ت وسلامه عليهم و بسم الله الرحمن الرحيم باسم جار ومجرور والجار والمجرور هنا متعلق بفعل مؤخر, محذوف. بفعل مؤخر محذوف له تقدير كقولك بسم الله اكل بسم الله أ ش ر ب بسم الله أ ص ن ف بسم الله أ م ش ي وقس على ذلك فقدر الفعل مؤخرا وبسم الله كما قلت جار ومجرور ومعناها ابتدئ بكل اسم لله تبارك وتعالى ابتدئ بكل اسم لله تبارك وتعالى بسم الباري الرحمن الرحيم الله علم الله الله على الباري وهو اسم لا ل ه ت ب ر ك وتعالى يتسمى به غيره ودال على توحيد ا ل أ ل و ه ي ة أ ي ض ا هو كما, قيل أو كما قال ي ل أو ك م ق ا أ ك ث ر أ ه ل العلم وحكاه ا ل س ب و ي ه إ م ا م اللغه ة قال و اسم مشتق من السمو وهو الارتفاع وهو أ ص ل ه ا ل إ ل ه وحذفت ا ل ه م ز ة للتخفيف و أ ض غ م ت اللامين ف أ ص ب ح الاسم الله وكثير من أهل اهل ل ل ع م و اسم ا ل ه ا ل أ ع ظ م فبسم الله الرحمن ل ل ه ا الرحيم الرحمن والرحيم اسمان لله تبارك وتعالى مشتقان من ص ف ة ا ل ر ح م ة فالله ت ب ا ر ك وتعالى ر ح م ن بعباده في الدنيا رحيم بالمؤمنين في ا ل آ خ ر ة على أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل واهل أ ه ل ل ح د ي ث أو أ العلم واهل أ ه ل ل ح د ي ث و أ ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يثبتون لله تبارك وتعالى الاسماء والصفات فيثبتون ما أ ث ب ت ه الله لنفسه وما أ ث ب ت ه له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بدون تحريف ولا تعطيل ولا تحريف تعطيل تمثيل ي ولا ش هذا منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل أ س م ا ء والصفات عليكم السلام عليكم. لا يؤولونها على غير معانيها و إ ن م ا يلتزمون بالكتاب و ا ل س ن ة فالله تبارك وتعالى هو الله ه و الرحمن وهو الرحيم ففي للألوهية البسملة إثبات للألوهية و الأسماء والصفات. اثباتا ل والصفات أ س م ا ء إ صحيحا البسمله يكثر في شرحها الكلام و إ ن م ا نريد بها فهم معانيها حتى تصح ه ا أ و يصح لنا يصح لنا فهمها, فهمها قال الناظم م ص ف رحمه ل ل قال ل ه ا ا ن رحمه الله بعد ا ل ب ث م ل ة قال أ ب د أ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أ ر س ل ا الذي ينظر إلى ه ذ ا ا ل ب ي ت يرى أ ن الناظم رحمه الله قال أ ب د ا والذي يلمح له الناظم والذي الناظم الله ذلك نظنه أن رحمه ب د أ ا ل م ن ظ و م ة بالحمدلله ولم ي ب د أ بالبسمله ولكن كما قلت هناك من أ ث ب ت ه ا من أ ه ل العلم وقيل ب أ ن ه قال أ ب د أ بالحمد أ ي ب د ا ء ة ث ا ن ي ة أي قراءة سوف نتعلم ان س اصبحت مسؤوليه ب خ ي و ن شاء ا ل ل ه ف ي ق و ل ر ح م ه ا ل ل ه أو ق الرحمه ا ل ل ه أبدأ ب ا ل ح م د فبينت م ا أ ر ا د ه ب ا ل ب د ا ء ة وهو يقصد ب ا ل ب د ا ء ة ما س ي أ ت ي بعد ذلك فقوله أ ب د أ أ ي أ ب د أ منظومتي ب ا ل ح م د ل ة التي سيتكلم عليها ف ب د أ بقوله بالحمدلله والحمد يكون لله ولا يكون لغيره بعكس الثناء والمدح ف أ ن ت تثني على شخص وتمدح شخصا أ م ا الحمد فهو لله تبارك وتعالى مختص به و ا ل أ ل ف أ و اللام في لله للاستغراق أ ي جميع المحامد لله تبارك وتعالى يعني ت س أ ل عن ا ل د و ر ة هذه د و ر ة ا ل ب ي ق و ن ي ة شرح المنظومه ا ل ب ي ق و ن ي ة في علم المصطلح أ و علم الحديث أ و علوم الحديث بارك الله فيك نفعني الله واياكم نفعني واياكم د ك م ص قلت في قوله ابداوا بالحمد, أبدأ بالحمد مصليا ناتي على الحمد فقلت ان الحمد لله تبارك وتعالى وحده وهنا اللام للإستغراق للحمد أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى ولو قلنا الحمد لله فاللام في لله للاستحقاق فجميع المحامد مستحقه لله تبارك وتعالى والحمد قيل له معان ك ث ي ر ة و أ ح س ن ما قيل فيها كما ذكره ابن القيم رحمه الله هو ذكر الله بجميع صفات الكمال مع ا ل م ح ب ة والتعظيم وهذا خلافا لمن قال ب أ ن الحمد هو الثناء والثناء معناه تكرار المحامد ويقول ف إ ذ ا تكرر الحمد سمي ثناء و إ ذ ا الحمد خلا من ا ل م ح ب ة أ و التعظيم سمي مدحا فالحمد لله تبارك وتعالى له وحده أبدأ ابدا الصلاة ن بالحمد مصليا أي حال ك والجمع ن ي ي م ص ل ح ا كوني و مصليا ل ا بينهما من ا ل س ن ة وهو أ ح س ن من غيره و ا ل ص ل ا ة لها معنى إ ذ ا قرنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيراد بها أ ن الله تبارك وتعالى يثني على عبده في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى وهذا أ ح س ن ما قيل فيها وقد أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله عن أ ب ي العاليه ة رضي ا ل ل ف ص ل ا ة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى و ص ل ا ة ا ل م ل ا ئ ك ة على العباد ا ل ر ح م ة و ا ل س ك ي ن ة وصلاتنا نحن على النبي هي طلب الثناء من الله على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم ي ق وذكر ل بالحمد لله في حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدأ وصحبه في كوني و اسمه محمد صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم وذكرهما ا الله اسمه ل صلى عليه وسلم ن ب ي وأحمد و محمد الله تبارك وتعالى في ا ل ق ر آ ن و هو خ ا ت م النبيين و خ ا ت م النبيين ليس بعد ه ن ب ي ر س ل ه الله تبارك و تعالى ب ا ل ن ذ ا ر ة عن الشرك و يدعو إ ل ى التوحيد و أ م ر الله تبارك و تعالى الناس ب ا ل ص ل ا ة علي ه كما قال الله عز و جل يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا صلوا علي ه و سلموا تسليما و ق و ل ه وقول الله تبارك وتعالى إ ن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ ب د أ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أ ر س ل ه وخير هنا أ ف ع ل تفضيل بمعنى أ خ ي ر ه وعند العرب يطلقون ك ل م ة أ خ ي ر وهي جاءت من ك ث ر ة الخير فافعل أ ي أ خ ي ر على وزن أ ف ع ل فهي من التفضيل ونبي قرئ أ و له لها قراءه نبي يا أ ي ه ا النبي ويا أ ي ه ا النبي أ ي م أ خ و ذ ة من النبا وهو البلاغ ينبا بشيء يبلغ بشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال النظم رحمه الله أرسله رحمه خير نبي أرسله خير نبي محمد ارسل والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وهو كما قال صلى الله عليه وسلم أ ن ا سيد ولد ادم ولا فخر وهو خير الخلق مطلقا وهنا اختلف أ ه ل العلم بين النبي والرسول والفرق بينهما فقيل بان الرسول من كان معه كتاب والنبي من ليس, من ليس, معه, من ليس معه كتاب ومنه يقول الرسول من كان معه كتاب من كان معه كتاب والنبي من ليس معه كتاب من, يقول أن الرسول من أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر أن بالبلاغ بالبلاغ. ومنهم من يقول ان الرسول هو من أ ر س ل بشرع جديد إ ل ى قوم مخالفين والنبي من أ ر س ل بشرع, بشرع من قبله إ ل ى قوم موافقين ومنهم من يقول هما سواء وغير ذلك من الاختلافات ا ل ك ث ي ر ة فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من ا ل أ ن ب ي ا ء كان نبيا رسولا صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم كما قال ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب في رسالته ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل نبئ ب إ ق ر أ وارسل أ ر س ل ب ل م د ث بإقرأ أ و بالمدثر, بالمدثر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا البيت مقدمه فيه ثناء وحمد و ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم وهذه ع ا د ة العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ من بقي منهم ثم جاء وقال رحمه الله وذي من اقسام الحديث ع د ة وكل واحد أ ت ا وحده وذي أ ي هذه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ق س ا م الحديث وهذه التي أو الذي سياتي من ا ل أ ق س ا م هي أ ق س ا م للحديث وقال من ومن هنا للتبعيض اي عند أهل أ اللغة أي لا يذكر, جميع أنواع المصطلح وإنما يذكر ما يوفق إ ل ي ه وما ينظر أ ن الطالب في ب د ا ي ة طلبه يحتاج إ ل ي ه فكما قلت أ ن هذه ا ل م ن ظ و م ة م خ ت ص ر ة جدا حتى بعض العلماء قالوا بانه أ ن ه ق ل و ا ب أ ي ب د أ ب ا ل ن خ ب ة ولا ي ب د أ بها ولكن كما قلت و أ ن ص ح بذلك أ ن يمر القارئ عليها مرورا ولا يتوقف عليها كثيرا كما قلت النبي والرسول صلى اختلف ل ل عليه وسلم ه ا في التعريف يرجح ولو أ خ ذ ن ا بقول من أ ح د ا ل أ ق و ا ل التي قلتها نجد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ا ل أ م ر ي ن فالنبي نبي ورسول ونوح نبي ورسول وعيسى نبي ورسول والأولو نبي نبي الخمسة العزم أ ن ب ي ا ء ورسل فلو قلنا ب أ ن ه م ينذرون أ و ي أ ت و ن بشرع جديد أ و غير ذلك فالاختلاف واسع وليس فيه يعني كثير بحث لكن نفهم هذا ونعرف هذا القول وهذا القول وإن استطعنا الترجيح وإن فنعمة و إ ن لم نستطع فلا يضر في ذلك شيء فنعرف فقط أ ن بعض أ ه ل العلم قالوا في الرسول كذا والنبي كذا وكذا معي؟ هل وضحت؟ طيب تفضل اخي بارك الله فيك نعم فيقول رحمه الله وذي من أ ق س ا م الحديث ع د ة أ ي س أ ذ ك ر بعد ذلك من ا ل أ ق س ا م عدد معين وهي أ ق س ا م للحديث التي صنفها أ ه ل هذا الشان أ ن وهم ل م ح د ث و وهم المحدثون وكل ذ ي الحديث من أقسام الحديث عدة و واحد, واحد اتى وحده اي كل قسم من هذه ا ل أ ق س ا م أ ت ى او ا ج ي بتعريف له والحد هو التعريف الحد ه واقسام ل ت ع ر ي ف و الحديث التي سيتكلم عنها تدور بين الصحيح والضعيف والحسن ح رحمه صحيح س قسموها قسموا السنن ن الشأن الشأن واهل واهل وضعيف و هذا الذي كما قال العراقي رحمه الله الفيته هذا الشأن قسموا السنن الى في حتى جاء بعده السيوطي لما صنف أ ل ف ي ت ه على أ ل ف ي ة العراق ي فقال و ا ل أ ك ث ر و ن قسموا السنن على صحيح وضعيف وحسن فالعراقي رحمه الله بين أن أهل الشأن هم أهل الحديث أصحاب التقسيمات وأصحاب الحديث التقسيمات أن الشأن أهل أهل هم المصطلح وليس لغيرهم أ ن يدخل في هذا العلم فيصطلح فيه و ذ ي من أ ق س ا م الحديث ع د ة عدد معين وكل واحد أ ت ى وحده أ ج ي ء بتعريفه و أ ب ي ن ه بقدر ا ل ا س ت ط ا ع ة بقدر الاستطاعة, بقدر الاستطاعة. والحديث هنا المراد به حديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم وهو معناه كل ما رفع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير وفي قول أ و صفه خ ل ق ي ة أ و خلقيه, أو خلقية, خلقية, أو خلقية وقد يعرف من ذلك أ ن ا ل س ن ة م ر ا د ف ة للحديث بخلاف ا ل أ ص و ل ي و ن الذين غايروا بين الحديث والسنه ة السنة وقالوا ما يثاب على ل ع ف ولا يعاقب على تركه وغيروا بين الحديث والسنة والأثر والسنة على الحديث أهل الحديث والأثر فلعندهم الحديث يعاقب أما بين تركه ما جاء عن للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و ت ق ر ي ر أ و ص ف ة سواء هذه ا ل ص ف ة خلوقي ة أ و خلقي ة كما صنف في ذ ل ك كثير من ه م الترمذي وغيره والبيهقي في شمائل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ف س ي أ ت ي الناظم رحمه الله كما بين في هذه ا ل م ق د م ة التي قدمها لهذا النظم في بيتي أ ن ه سياتي بالتعريف لكل مصطلح يذكره لكل مصطلح يذكره ولم يشترط أ ن ه يتكلم عن جميع المصطلحات وإنما قال من من بعض مصطلحات الحديث من بعض مصطلحات مصطلحات قال التي الحديث الحديث للتبعيد هي بعض بعض ثم قال رحمه الله و ب د أ في التعريفات أو بدأ في المصطلحات فقال ي المصطلحات ف رحمه الله أ و ل ه ا الصحيح وهو م ت صل إ س ن ا د ه و لم يشذ أ و يعل وهنا روايتان عن الشيخ ولم يشذ ولم يشذ والاثنين يعرفان ي عند أ ه ل العلم ويقراان هاتين الكلمتين تقرآ هكذا يشذ أ و يشذ بكثر الياء او بضم ها أ و ل ه ا الصحيح وهو م ت صل اسناده و لم يشذ, يشذ أو يعلب يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله فهذا تعريف الحديث الصحيح ولم يبين هنا هل هذا صحيح لذاته أ و هذا صحيح لغيره ل أ ن ن ا نعرف أ ن الصحيح ينقسم صحيح لذاته وصحيح لغيره لذاته ويختلفان في الضبط ق و ة الضبط كما يختلف الصحيح مع الحسن في ق و ة الضبط أ ي ض ا وقبل أ ن نتكلم عن الصحيح لابد أ ن نعرف الخبر حتى نفهم الصحيح والخبر ي أ ت ي بمعنى الحديث عند كثير من أ ه ل العلم ف إ ذ ا أ ط ل ق الخبر يراد به الحديث والخبر أ ع م من الحديث فكل حديث خبر ولا عكس والخبر بعضهم قال بانه أ ن ه هو ل قال ح د ي ث وبعضهم ب أ ليس هو الحديث أي ليس عن النبي وإنما عن غيره عن عن وإنما وتكلموا عن ا ل أ ث ر أ ي ض ا وقالوا ب أ ن ا ل أ ث ر ما جاء عن ا ل ص ح ا ب ة والخبر ما جاء عن التابعين وغير ذلك فاختلف أهل العلم في اختلافا في مرادف العلم الخبر والحديث والأثر اختلافا كثيرا وراجح كما بين ذلك ابن حجر رحمه الله كما في على النخبة أن الخبر مرادف نزهته أهل ذلك على أن رحمه بيّن حجر للحديث فالخبر هذا الذي يراد به ا ل ح د ي ث أ و مرادف للحديث له طريقين ل ل و ص و ل إ ل ي ن ا له طريقين ل ل و ص و ل إ ل ي ن ا إ م ا أ ن يكون الخبر متواتر و إ م ا أ ن يكون الخبر اهد إ م ا أ ن يكون الخبر متواتر و إ م ا أ ن يكون الخبر أ ح ا د والمتواتر هو نقل ج م ا ع ة عن ج م ا ع ة تحيل ا ل ع ا د ة تواطؤهم على الكذب معي منه يتكلم يعني يقع يا شيء كان لا شاء الله إخوة إن أحد المتواتر هو نقل ج م ا ع ة ينقلون الخبر أ و ينقلون الحديث نقل ج م ا ع ة عن ج م ا ع ة تحيل ا ل ع ا د ة اجتماعهم على الكذب أ و تواطؤهم على الكذب وهذه الجماعه ة قيل ي وقيل وقيل عشرين خمسة عشرة خمسين وسبعين ومائة وغير ذلك ولكن س ب ع ي وغير ن ومئة ذ و ل ك ا ل ر ا ج ح في ها أ ن ها أ و أ ن ه ذ ه ا ل جماع ة ل ي س ل ه ا ع د دن ع د د م ح ص و ر كما ب ي ن بذلك ابن ت ي م ي ة رحمه الله وابن ح ج ر كما في ا ل ن ز ه ة و أ ك د ذلك ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله و ا ل إ م ا م بن بز ا رحمه الله الجميع في أ ن ا هناك من الجماعات إ ذ ا روا حديثا كان الحديث ضعيفا بهم ل أ ن ه لم يسلم من ضعف بسبب هذه الجماعه ة وضعف الأفراد ف ي ا أ وضعف الرواه فيها وربما جاءت ج م ا ع ة ق ل ي ل ة العدد وصح بها الحديث فإذا كان الحديث يكون فيه القرائن ق ا ئ م ة و م ت و ف ر ة فيؤخذ به لذلك كان المتواتر خلافا ل ل آ ح د فالمهم في المتواتر أ ن يكون العدد تحيل ا ل ع ا د ة اجتماعهم على الكذب ل أ ن ه لا ينظر في المتواتر عن الضبط ل أ ن ه م ك ث ر ة و إ ن م ا ينظر فيهم عن الجرح والتعديل بخلاف ا ل آ ح ا د فينظر فيه في الضبط و ا ل ع د ا ل ة والآحاد للخبر قسم آخر للخبر وهو المراد به نقل خبر الواحد وهو إ ن صح يعمل به في العقائد و ا ل أ ح ك ا م بخلاف ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل أ ش ا ع ر ه و ا ل ك ر ا م ي ة وغيرهم من ا ل ف ل ق الضاله ة التي أو انما ل ذ ي يقولون الأحاد بأن خبر ر د د و في ل والأحكام فهذا كلام فاسد باطل ع ق ا فهذا فاسد وإنما ئ د خبر الاحاد أ ح د ل ا الحديث في البحث والتحري وسبر الروايات والنظر في الرجال وغير ذلك و ا ل ا ب ن ت ي م ي ة رحمه الله كما في المجموع له كلام رائع في المتواتر والاهد وينقسم الاهد إ ل ى مشهور وعزيز وغريب مشهور وعزيز وغريب وسنتكلم إ ن شاء الله تعالى عن هذه ا ل أ ق س ا م بتفصيل ل أ ن ا ل ن ا ظ م رحمه الله أ ف ر د ه ا بالكلام في أ ب ي ا ت ه حتى لا يكون ذلك تكرارا فيكون ا ل أ م ر فيه إ ن شاء الله تعالى في حينه كما قال رحمه الله عزيز م ر و ي ا ث ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة ن ن ي مروي او ما قال مشهور فوق وقد ف ب ذ ل ك ك ث ي ر م ن ان ه ل الحديث في هذا في التعريف ي و س أ ب ان شاء الله تعالى الراجح عند اهل الحديث في تعريف المشهور والعزيز لكنه لم يتكلم ت تكلم ك ل الغريب الغريب م نعم عن عن او عن الغريب, او تكلم عن الغريب, نعم تكلم عن الغريب نعم فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى المتواتر والاحاد الخبر ن إلينا س ب ة إلى وصوله ل ا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى وصوله إ ل ي ن ا أ م ا الخبر ب ا ل ن س ب ة إ ل ى قبوله ورده فينقسم إ ل ى صحيح وحسن وضعيف وهذا التقسيم معروف عند المتقدمين و ا ل م ت أ خ ر ي ن من أ ه ل الحديث كما ذكر ذلك ابن ت ي م ي ة رحمه الله في مجموعه عن الامام إ م أحمد أنه ك ن يأخذ بالحديث الضعيف الذي هو ع ن احمد ه ا ل س ن ولكن ل يكن مصطلح الحسن مصطلح م و و ج وإنما كانوا يعملون بعمله لذلك لما الترميذي رحمه جاء الله لذلك ب إ ظ ه ا ر ه هو كان أ و ل من أ ش ه ر ه إ ص ط ل ا ح ا أ م ا قبله فكان معروفا ولكن ليس إ ص ط ل ا ح ا لان أ ن ل إ م م أحمد ا ا ك يأخذ ب الامام ح د ي ث ل فلو ض ع ي ف س ع أحد ذلك ل ق ل ل ا إ احمد م أ كيف فهناك يأخذ بالحديث الضعيف ضعيف بين الضعيف الذي ينجبر بغيره ويتقوى معروف فرق أنه وهو ليصبح حسن والضعيف الذي هو مردود فيه كذاب أ و وضاع أ و منقطع ليس له وصل أ و غير ذلك كما س ي أ ت ي الكلام إن ش ان ء الله وجل عز ف إ شاء الله ه الله عز وجل سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ع وجل و سنتكلم المرة القادمة عن الصحيح إن ت شاء في ف ي ر و أ ق س ا م ه ونفهمه جيدا إ ن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم أ ك ت ف ي إ ن شاء الله تعالى بهذا و أ س أ ل الله أ ن يجعل هذا العمل في موازين حسنتنا و أ ن يتقبله منا و أ ن يجمعنا بكم م وسلم بالنبي وصحبه الله تعالى صلى عليه وآله وصحبه وسلم إنه ي جواد ك ر موعدنا إ ن شاء الله تعالى الخميس القادم في نفس الموعد و إ ي ا ك م نفع الله بكم تفضل تعالى فيه في الموضوع الله لكن السؤال الله أخي يكون بارك شاء إن لا ل ي س ي ق ا ر ن ب ا ل ب ا ث لا ح ي ليس ب ا ث ل ح ي خ محمد ا ل ش ش ي خ أحمد ا ك ر وقدم له محمد له ن ب د ا ل ر ز حمزة ق ه ذ ا شرح لاختصار ع ل و م الحثيث د ي للحافظ بن ك ث ر رحمه الأمور من الله وفيه ا ل ك ي ر اختصر ة مقدمة فهو الصلاح بن اما ل ت ي فيها ن ن أ و ع علوم الحديث أما هذه ا ل ب ي ق و ن ي ة فهي م خ ت ص ر ة جدا وكما قلت كثير من أ ه ل الحديث يبداون ب ا ل ن خ ب ة ولا يبداون و ن ب ه ب يبدأ بها الطالب ع يعرف ع ض ه م يقول الذي شيئا لا الحديث وأنا إذا أراد شيء أحدا أنصح يبدأ بي شيء أنه أن بها يمرها مرورا سريعا لا يقف عندها ل أ ن هناك في المصنفات ا ل أ خ ر ى س ي أ ت ي على كلام اكثر ف ا ئ د ة منها فيبدا ب ا ل ن خ ب ة ثم الباعث و ا ل م و ق ظ ا ل م و ق ة ل ل إ م ا م الذهبي وهناك التذكره ابن الملاقين ثم يتدرج ان شاء الله تعالى فهذا خير لذلك لكن ا ل ب ي ق و ن ي ة افضل من م ن ظ و م ة القاب الحديث للاشبيلي رحمه الله التي في مطلعها غرامي صحيح والراج معضلو في صحيح فيك فهذه ا ل ب ي ق و ن ي ة أ ف ض ل منها ل أ ن ا ل أ خ ر ى يتكلم و ن فيها أو يتكلم ي ف ه الناظم ا بمصطلحات الحديث فقط بدون شرح أ م ا الناظم هنا فقال وذي من أ ق س ا م الحديث ع د ة وكل واحد اتى وحده فعرف هذا. إن شاء الله تعالى. أخي بارك الله فيك. الحسن الحسن مصطلح الحسن هو شهر ف ق ط نعم بارك الله ف ي ك م ن ك ت ف ع م ن ع ا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ا ل ع م ن ع ي نعم سبحانك اللهم وبحمدك ا ش ه ر و لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته